بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد شيخنا بارك الله فيكم ما رايكم في الاخ صلاح عبد الوهاب هل يعني تتقوا مكترطل منهجه يعني طريقته في الدعوه و... نعم بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع الهدى اما بعد فان الاخ صالح كان يدرس في مركز الاصباح ورايته شخصا يعني على خلق عظيم جدا وعلى تواضع كبير وانكار للذات وانكار للنفس مشهود له بذلك ولكن بعض الاخوه راوا انه قد يعني لا يحضر أو أحيانا لا يحضر الخطبة فأرجف بعض المرجفين فأرجف بعض المرجفين فتوقفته قليلا وسألت الأخ مريم أبو مريم أيمن دياب فقال والله هو لم يكن يحضر عندي الشيخ حسونا رحمة الله عليه فلذا حدث ما حدث أما الأخ صلاح أنا من ساعتها وهو ترك الإسكندرية وأنا أتابعه على صفحته وأتابع كلامه فالرجل كما قال الشيخ ربيع يزكي عمله وكتابات الأخ صلاح تزكيه وأنا أستفيد منها وأتعلم منها وقد نصحاني نصيحة على الخاص وهذه النصيحة مفصلة مطولة في مسألة انا كنت قد تكلمت فيها وهذه النصيحة كانت من أعظم النصيحة التي يصلتني طيلة حياتي فقد وصلتني نصائح كثيرة من مشايخ أكبر مني وأفضل مني وأعظم لكن هذه كانت من أعظم النصائح التي تلقيتها وتلقيتها بكل قبول وانشرح صدر وأنا أنا أنا الآن لا يمكن أن يفوتني شيء يكتبه الأخ صلاح إلا وأتابعه وأحبه وأزكيه ويعترين الندم الشديد أني كنت من ضمن الأسباب التي جعلته يترك الإسكندرية وكم أتمنى من الله تورك وتعالى وكم تمنيته في الليالية في الليالي الماضية أن يعود إلى الإسكندرية وأن أتشرف برفقته وصحباته حقيقة هذا الكلام ولا أقوله مدحا ولا شيء وأنا قلت أكثر من ذلك على صفحات الفيس والأخ صلاح نسأل الله جزيلا يبارك في جهده وعمله وأن يستمر في هذا الجهد والعمل يفيد نفسه ويفيد إخوانه وأنا والله من الذين أعتبر نفسه من إخوان الذين يستفيدون منه ويتعلمون مما يكتب في الجزاء الله خير ونوفقه الله تبارك وتعالى وأنا الآن أزكيه بلا حس Barak Allahu fi. Ah.